بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل اذا سجى ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وَُّحاو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلَى وَلَنَاقِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنَ اللُّولَى وَلَنَاقِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنَ اللُّولَى وَلَنَاقِرَةُ خَيْرٌ لك مِنَ ولا لا خير لك من لولا ولا لا خير لك من لولا خير لك من لولا خير لك من لولا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 ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضلا فهدا ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضلا فهدا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 ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فأما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 وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلَى ولا لآخرة خير لك من لولا ولا سوف يعطيك ربك فترضى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثُ الْضُحَاءِ وَالْلَّيْنِ إِذَا سَجَّامَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلَهِ خِرَّةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللُّولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثُ الْضُحَى وَالْلَّيْنِ إِذَا سَجَّامَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلَّا خِيرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللُّولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثُ الْضُحَاءِ وَالْلَّيْنِ إِذَا سَجَّامَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلَّا خِيرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللُّولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثُ الْضُحَى وَالْلَّيْنِ إِذَا سَجَّامَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرٍ لَكَ مِنَ اللُّولَى وَلَا سُوَفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالْدُّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا لَا خِيرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِن لُّؤْلُؤٍ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى